وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون قل الله مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك من ملك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 هارَف الليل وَوتُخِدُ الحّ من المّيت وَوتُخرجُ المّةَ من الحن وَوتُخِد الميتَ من الحيّ وَتضقُم تش بغيرِ إساب لا يستخذ المُمنونَ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 تُِدُوه يَعلَ اللههُ وَيَعْلَمُ ماَا فيِي السَّمواتِ وَم في لَ واللههُ على كلُِ شيءَ إِ